أفَمَن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولوا الباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أي يصل والذين يصلون ما أمر الله به أي يصلوا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صدر بتغاء وجه ربهم والذين صدر بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سلوا وعلانية ويدرؤون بالحسن السيء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 والذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدير.